ك ث ي ر اللهم وميزا ويرضى مباركا فيه كما كما فيه يحب ربنا ق ا سلساني وساري عنائك كتائل عنائك ما ل نكتنا ربنا هو كما على و ك ا على لا إله واشهر وحده الله محمد اللهم عبده ورسوله صل ي على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على آ ل ابراهيم ن ك ع م ي د مجيد و أ م ا بعد ف إ ن أ ص د ق الحديث ف كتاب الله تعالى خ ي ل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ضلاله وكل بدعه ف ل م ا ض ى ب ع د لابد أ ن نعرف أ ن ف س ن ا ونقدر احوالنا ولا نخلع أ ن ف س ن ا ف ا ل إ ن س ا ن أ د ر ى بنفسه من غيره قال ت ع ا ل ب إ ن س ا ن على نفسه بصيره ولو القى م ع ا د ر ة آ خ ر و ن العوام ليس عندهم الضوابط الشرعيه ة ليس ع ن د م المواجين هم يقولون كلاما الشرعية جذابا أقوالا لا أساس لها أحيانا وفي الغالب فذلك يقولون ويقولون وفي لان جوهم هكذا ونحن كنا نقول العوام لا نحقر العوام لما نقول هذا واجب علينا ولازم أ ن نقوم بهذه الامانه ا ل ع ظ ي م ة ولان نصلح أ ن ف س ن ا ونصلح أ ن اخبرنا صح ان نصلحه من الناس ونسارع إ ل ى ذلك وهذه أ ه م و ظ ي ف ة لنا في الحياه ة ونكنا نجري ونأكل ونشرب نجري ن أ ونصلي ف ا ا ل هذا د ف ن ل ن ا ه د ف ش ا م ي نسعى إ ل ي ه ونهدي أضع ن أن أ ن ف س ن ا ونهدي غيرنا ب إ ذ ن الله قال تعالى يا ا ا ل ذ ي ن امنوا قوا انفسكم و أ ه ل ي ك م نارا وقولها الناس و ا ل ح ج ا ر فلا تقل الناس ت ع ب ل ي ن والبلد فيها كذا و ا ل أ ز م ا ت كذا و أ ن ت قد غبت عن نفسك, لا ابحث عن نفسك, نجي نفسك أيضاً م ن جهدها عن نيل فالجنه تقفز ب ى وما الحياه الدنيا إ ل ا متعرضه ا فلا يخدعنك شيء ولا يشغلن شيء عن نفسك ا و ل و ت ق ر أ بالاصول ا ل ث ل ا ث ة أ ن تعرف ربك ودينك ونبيك وانت تسعى الى العلم النافع والعمل الصالح وهذه أ ش ي ا ء تلست اسئله تسال أسئل عنها في القبر من ربك فما د ي ومن نبيك فهل انت ذ ا أ تقول اعددت نفسك ل ه م و أ ك ث ر نفسك فلاه واين ل ل ت ك ل م ا ل آ ن في أ م ر سائد م ولكن و و موضوع اسال ة ي س أ م ربي العفو س ت غ ل و س ا ل ب ع ض م ا عندكم عندكم أن ما إلا إلا هذا ت ؤ ي الناس و ت ش ع ر ه م ب ا ل ن ق ص و ل ا نقص و يفتعك تصلح إلى أن من ش ا ع ن يعالج لازم أعرف نفسي م يكون ا منا عنده تواعف وحاول أعالج نفسه ب ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ن ز ل ي ة التي م ع هي م ع ر و ف ة ولازم تعرفها فلا ز ي ر ا من نساء ي ع ن ي ي ك و ن اشياء كل بلد ما فيها من خيرات ومثل من كلنا النبات الكناني خيرات كذا هذه ولكن عشاء فلاني ل ذ ا ا يعرف ل الكبير س ذ ويجالك ا ل تعرف من ت س أ ل ه ت خ ش ا لوحدك انت شاب ت ق د ر ك ذ ه ايه ف ر ح ا ن بشبابك و م ر ك ز ك وانك انت ك ت ت بتكسب دروس الحمد لله وعندك زوجه وعندك اولاد لا بد ان تعرف انك لا تستغني عن اخوانك الاتبار والسباب كله والمجتمع كله الاسلامي كله صالح إن شاء الله وكله يفعل يعمل الخير وكله يتعاون مع بعض من المكتسب سمس فهذا الأمر يستعلم موضوع الأمة وهذا سبب سبب الأساسي في عدم أزمات وإنسان أوروان أن أنها الجرسيب وهذا الذي وهذا أساسي وحدتها حصلها أقول قدر تفرق سبب فيه في وفي هو ويستخف بها الكفار ولا تنادع فهذا واقعنا والكلام فيه مهم وكل واحد يتكلم ويدلي بدلوه ولكن أ ه ل السنه عندهم ضوابط وموازين د م اللي يقولوا أنا يقولوا شفرت الشيخ أنا والتاني وهكذا وكنا اسبعالية أقوله أقول مثله يقول مثل أخي وكنا في في شفرت مسجد مرة في في اسمي مصر ما كان ا س إ ب ع ل ودخلنا ع ن عن ا القاهرة بكريماترات فكنا د مسجد وطلب منا أ ن ننصح نصيحه فنصحت بعد أ خ ي الذي طلبوه قبلي أ خ ا به في ا ل س ل ف ي ة ولما انتهينا في واحد انسان جالس مستمعين من العوام يعني أو من الناس اللي ل ي بدأوا ت ع فقال هذا الشيخ نفس الكلام و ه ل كلام لقبته غير ا ل كلام ل ل ق ب ل ه ولكن ن ف ر ح و ي ص ب و خ ي ه ي صوت صوره الله هذا كله مشاهد ب ي ش ج و د عند هذا ا ل و ا ي م ر ق ويشد ا ل و ح د ويترفع ل ا ويقترح ل ا هذا لا يقترح ش بالاسلام انما هي اشياء لا تقطع بالتجاره انما الدين من العيد وكتابه ا ل س ن ة الإعبادات ومسائل ا ا ا ل ل ع ط و ع والاجتماعيات م م ل ا ت و ثوابت هو جاه مربط ث ولو ا وناس ا ب ت نقف عنده ن ل و جلست مع ناس من جهال أ و الناس العلمانيين أ و غيرهم يقول لك هذا الرجل جامد ما عنده لك ك ل م ده يقول هذا جامد هذا الفهم هو فإذا قال لك واحد أنت فقال جابر أنت... لا تتاصل بكلامك لانه مقاييس ي س م غير موازينك فلا تعجب من كلامك و ت أ خ ذ ه عشان تنخله ق د ر ترسعه ت و د ر ج ة إ ن شاء الله ثم درجات عندما يقول لك كلام تزعل منه لا شان ا ل س ب ا ب كلها مندفعون متسرعون و أ ق و ل لا أ ن ا أ و ل ك م ونستعجل النتائج ونستعجل التبديع ونستعجل التكفير أ ح ي ا ن ا بما يقول لنا أ ش ي ا خ أ و ناس طلاب علم أ ك ب ر منا وجدنا كل هذا ذلك الكبير لما يزال عنده علم زياده لا انا أ ك ث ر علمي نسيت عندكم ا ل علم حاضر أ خ ذ منكم و ا س أ ل ك م عن الحديث عن ا ي ة التكفير إ ن م ا ا ل ك ف ر السن كنت م ع ا الشيخ بلاله و ق ا ل ك ذ ا وسمعتم ا ل ش ي خ ه انت انت اسمعهم و ر أ ي ت حياه فيها امور لم ترها فكيف تترك و ل ك ب ي ل ا الكبير <تصفيق> ي ا خ ذ و ن الناس ا ل كبار السن م ا بيش ف ي ه م ل أ ن ه م ما ع ن د ه م ش ا ل إ س ل ا م ولا إ ي م ا ن ولانهم حالا ع د أ ع م ا ل و إ ن ت ا ج فلا ب ينتج ولا ب يجيب ا ج ة و ب ي أ خ ذ معه يقول و ا لك في ايبيريا يموت احدهم ويموت لكنهم في نفس الوقت لو ج ي ت ل مهندس أ و طبيب يعني ناجح لديهم كفار يجيبوا من الطبيب ا ل ل ي يؤدي القرار الكبير و ا ل م ه ن د س قبل السن ي ق و ل م ا حدث ش و ا خرج ا ل معاش بعد ا ل س د ا ع ش ا ن ذ ه و هم يعرفون الحقائق بالدنيا تمام ت م انظار م البضاء هذا نهايتهم, نهايتهم هذه فربنا لم يظلمهم ل ا ن ه ش ي ا ء عجيبه فلا تفتن بهذه الامور أ م و ر يكافروا الغرب قليل ا ونعملهم اسمع من ك ل النور ا م ع د في خطر خذ علم للدنيا إ ذ ا كان و ا ل ش غ ل كنت محتاج وابرد ا ل إ س ل ا م به اخر ي كثير ولا تاكل ه ن ا ك مع أ و ل ا د ك وزوجتك يتفلتوا منك و ش ا ه د و ش ي ا ء فيها ز م ا ت ش د ي د ة جدا ولا يفرحون بالفلوس و ا ل أ ك ل كل ابي وأكد اكل تقول ل ح د ة و ا ل أ ر ز خ م ك ف و ل ة وهكذا و أ ن ا ك ت أ ك ل حلال وتتقي لا يجعل لك مخرجا ولكنك ي ي ر ض ك ا مش ي ي ر ض ما ترضى. لا ترضى. لا تفرغ ي نحن ا سبب ل في الدين. اللي عليه لا. مش لا المشاكل ي ن تريدون ولكنك ل تفرغ في المشاكل و ا ع لقد اردت ا ل و ا ق ع ك و موضوع ا ل س ا ا ع ة ل إ س ل ا م موضوع ا ل س ا ع ة م و ن م و ل و ه م ا ج اكون ا جديد مسلما اكون مسلما اكون مسلما بعد اكون مسلما ب اكون ع ر مسلما ما ب اكون مسلما اكون أثر ا مثلا اياك أ ن تمشي مع الناس العاوم ن ص ي ح ة ا ل ن ا س الاحزاب مو... ن ص ي ح ة وتتركهم مكسك مع إ خ و ا ن ك شوف واحد اثنين ث ل ا ث ة من اللي حولك م شيء اقول لك اعرف الناس كلهم مش م ع ه م كلهم لا و ص ل ي م ع ه م الجمعه ة وقعد م م واخبرك عندك عند اخ تكلمه حتى يكلمك كلمتين كأنه يعالج. كان أ ن ه ع ل ج ك أ المسلم يعالج أ خ ا ه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 ويقوم ان ننفث من عقال وهكذا فهذه الامور ا ع ظ ي م ه قد ب ل ك منها فكل الناس ي ق و ل و ا ع ن د ك مستجن وعندي حسد قال كم واحد مستجد عين والعين حسد مستجن و و والعين والحسد, والعين والحسد, والحسد يعني كل ه ا ل ث ل ا ث ة مجموعه فيه نفرضنا أ فيها مو علاج الدين أ و ل ا لكن الموعد لها و ا ح د ة من محارم ي ي ق ر أ عليها فجات عنده ان ا ن ت بتلبسي ايه هل تلبس هكذا مغطيه شعري هو الشعريان وبخرج ساعات ب ي ق و م قصير وساعات ما يغش ر ا ب قال لها لا قبل ما ن ق ر أ وقبل ما ادعولك روح البيش ا ل ط ب ي ب و ا ت ق ذ الله وابيع ر ص ب ا ت ك في وقتها وخليك مع ا ل ط ي ب ة حتى ت ع اول ل ج نفسك أ شيء ب العلم والعلماء قد على ما قدم العلم ي ع ن أن كل إ ن س ا ن عنده يجد نفسه في ح ا ل ة غير مرتاح إ ل ي ه ا وعنده ر ي ب ة وعالج نفسه أ و ل ا طبيا يسأل رب العطل عليك. رب عليك فاذا ثبت أ ن ه س ر ي م يبحث عن أ ش ي ا ء وكلها علاجها بنفس الطريقه ة الشرعية والأدوية الشرعية لكما توقلها ل ل ذاته هو وعشت ومحافظه على د ي ن ي و ه ك فهذا ا ل أ م ر نحن فيه عشان ما نبتلع عليكم هذه الامور ا ل ع ظ ي م ة لكن نحن فيه علاجه معروفه وموجوده وكبار ا ل أ ش ي ا ء ا ل ل ي ب ع ي ي ن ا ل ل يقومون بروح الناس وتسمعهم ي ف ر ح و ن بهم دخلوا معهم وجالسين هنا يا س ب ا ب الطاهر النقي الشجاع القوي يا س ب ا ب ا ل ث و ر ة نحن معكم انا وزوجتي م ك س ي ن م ع ر ف و التحريف لحد ما خربوا البلاد ورجعوا ا لها ص لا كفوا عن جلد كفوا عليه فتحوا الباب والباب ي خش من هب ودب كما قلت و خش العوام خش ا ل ف س ق ة اصحاب الاغراض كل الناس تمنع واحد يمشي مع المجامعات م ي ج ب ان يمشي ن ت مع المجامعات ويجب ان د يمشي معهم و ي ل ب ان يمشي ن م ن معهم و ي ع ر ف و ض ه م بهذا ا ل أ م ر يحتاج ن ب د الى اصلاح القلوب فأفعل النجيس م ك ة كان فيها إيه؟ بيه بيه بيوت الله لأ و يعني قبل ا ل ب ع ث ة بيوت ا ل د ع ا ر ع ط ا ن ا ل ل ه واياكم لا اعذر هذه ا ل أ م و ر يا رب من النساء والرجال يشوفون عرائب البيت والخمر قبل البعثه ة من النبي ا صلى ل ل عليه وسلم يرسله جوده دولة ربنا طريقة بدأت القلوب التنهيب الدين للحق إصلاح وصابروا وصابروا فأصابهم أصابهم ما لحد ما لحد ربنا ونشك ا التنكين بذلك لا ت ش ك بذلك لا ن ل ه نفتح ع عشان نعمل م نعمل ل اعتصام صورة أو نعمل اعتصام أو نفتح باب حرب مع الناس لا زي ما هم ف ه م و ن وعندنا فصل فهم إ ي ه ت ع ا ل ن ا س العوام ا ل ل ف ق ا ص و ف ي ا م ان معا ا ل ق ب ل ة و ا ل م ت ى ف ر ج ي فارجي او صوفي لم ي ع ر ف ولم ك م ي ع ر ف و ك م و ر و ح ن ا في ا ل ر ج ل ل د خ ن الارجل دخلنا في ا لم ا ا ح يعرفونا لن ي ع ر ف ه م الناس بانضباط ب الشباب ت ه م ولا ع ش ارينا ن أ و ان ت ع ل ي ع ل ي ه م لأ حتى يعرفوا الضوابط ل أ ن ه م ا ل مندوبين سقوا أنتم, أنتم اللي فينا ربنا الينا ل تعالى إلينا سقكم وسخنا إ ل ي ك م فيجب ا يكون انت كبير برضو يبقى ع ن د ء حرص أ ك ت ر الشباب يندفع ساعات ويقول كلام ويعمل بفتنه بيننا يجب أ ن تكون و ا بساء أنت الله خير مثل الشيخ أ ا ء وليس ا ربما و من الدين الصحيح أو الدين اللي يحبه الله تقمى وقدم وقدم ان لا تتقمص شخصيه الشيخ من قل الشيخ ا ولكن لا تكن أ ن ت ص و ر ة ت ا ن ي ة يعني ي ق و ل لا الشيخ ب يقول كذا ق و ل ز ي مسك عصر أ م س ك ز ي ب يقول كذا اذا كمل ا ل س ن ة معلش إ ن م ا لا تكن أ ن ت تابع للشيخ ت عمياء كما يقولون وهذا كان عند الإخوان المسلمين وأنا شاب صغير وكنت وعلمنا التوحيد والمنهج بأسلور أهل رحمه الله كان المسلمين شاب السنة الشيخ حامد الكتري أنصار السنة عندي عن أشعر صغير في عظيم ولكن الشباب الاخوان يقول و ا تعالى يا شيخ حسن انا اريد ان و اقبل خ ذ و ه م كلمة ل ا ح و ا مني ولكن ا م ر ش اريد ل خ ح ان ا و س ل م ع ل ي ولكن ن منهم س م ع و ك ا م ه أ ه ك ل ا م ع ا ي ب ع د ان ل ي اقبل ت ت م كلام حامد ع الشيخ ذلك م كلام علمي م ي كله علم ن ا س أبدا تقودها ل له ك او تكذب شيئا و تتراخص شيئا اشدك ه اللي و شد ا ل إ ن س ا ن ك ل ش ي ء حكيم و ع ا د ه العلم النافع لانقسامه له ومخبلها وتسعد كلما ت ر و ح تسعد و ق ن ت له ان صار السنه عندي مشاكل ع ا ئ ل ي ة م ش ا ك ل كده وقلت له لا أ ا ذ ه ا لكي اسمع عشان الدرس أروح ه ن المشاكل ك ا ل ت ح و ا ل ل ه أ ق ا ب ل واحد أحيلي مشكله ة م ع م ث ل ا ي ع ن ي وهكذا هذه ا ل أ م و ر العظيمه لا اطيق مع ذلك بس المهم تثبتوا ربنا كما قال تعالى و ث ب ت الله بامر القوي ل ث ا ب ت ليس جمودا هو ثبات عند المعلمين وعند الشيوعيين جمود وعند الشيوعيين د رجعي الشيخ رجعي الشيخ قديم ما ينفع طبعا ق ويجب ا و ي ك ع ن د المهندسه و ا ل ط م يخش ا ل م ك ت ب ة ا ل طالب العلم الكافر طبيب أ و مهندس عاوز ي د العلم ياخذ الكتاب سنة كام فيه كتاب سنة ألف الكتاب. <تصفيق> سنة في كتاب س ن ة أ ل ف بالفرنج أ يعني س ب ع ة و خمسه ياخذ اقدر كتاب عشان ي ج ي د بالعلم ل أ ن سم الله في خلقه كل شيء يتغير ولكن الدين ل ا ثوابت وصولت من عليها الفرنج ولكن فكر فضل الله على <تصفيق> انفسنا فكر وعلمنا بسيط بس انا اتكلم اننا إن عدنا مع الاشياء, من الأشياء. وربنا وفقنا نقرأ أشياء ومع ذلك علمنا بسيط ومساء ا ربي أ ن يفعل ب أ ن النافع طبعا بالصالح م ن ا بسقر الله الشيخ الكريم الذي د ع ا ن إ ل ى ذلك وسبب بهذا الشماع ا ل ل ه مكرم <تصفيق> بارك الله لكم ب ا ر ك ا لكم ل ه نسال ل عليكم ه الله, الله بكم بيك. نعم شكرا ف ض ي يعني ة لكم و واخذي وتقول ا طالب العلم انصح <تصفيق> بالعلم الناب ج ب العمل الساب نعم من نفسي صح ولا تضع ن ك ت ب في مازق في احراجها ل أ ن ك لست أ و ل ي أ م ر بتهيالك ل ل ك ي انت فرد من الشعب ا ل م س ر ي لنا ح د و ث فنتكلم كلمه حق ونقولها لمن يسمعها الذي لا يسمعها ليس عليك هداك ل ن تشهد أعتقدت ي الناس كلها عليه وسلم م ف ا ل ل م ا ك ل م ك ل م ك م انك ت ل م انك تتعلم انك تتعلم ن ك ت ت ع ل انك تتعلم انك ت ت ل م انك ت ل م انك ت ت ل م انك ت ت انك تتعلم انك تتعلم ن ك تتعلم انك تتعلم انك ت ت ل م انك ت ع ل م انك ت ع ل م انك تتعلم انك ت ت ع م انك ل ت ع ل م انك ل م ا ك ع ل انك ت ت انك ل م انك ت ت ل م انك ت ل م انك ت ل ا ل م ا ك ل م انك ت ع م ا ت ع ل م ا ن تتعلم انك ت ك ت ع ل م ا ن ل م انك ت ت تفضل شكرا كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله كله ك ل كله ك ل دفاع ك ل ك ل م ا ل ه كله كله كله ل ه كله كله كله كله كله كله كله ل ا ة ل ه كله ك ل ل ه كله كله كله كله كله كله كله ل ل ه كله كله كله كله كله كله كله كله كله ه ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ا وسيئات أ ع م ا ل ن ا من يهدي ه الله فلا مضلل ه ومن يضل فلا هادي له أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله يا أ ي ه ا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و أ ن ت م مسلمون يا أ ي ه ايها الناس اتقوا ل ربكم ذ خلقكم من نفس واحدة وخلق من م نفس ن واحدة ز و ج ه الذين وبث منهما ا ر ج ا كثيرا ونساءا واتقوا الله ل تساءب و امنوا ل أ ر ح ا إ الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين عليكم ن رقيبة م اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق صلى الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد كتاب الله الله عليه خير وفي ع بدعة بدعة وبعد ل آله وسلم الأمور وكل وكل ضلالة ى محدثاتها وشر محدثة هذا ا ل ج م ع المبارك إ ن شاء الله ا س ت ر ا ح ة قدير ة الشيخ محمد عبد الوهاب العقيل ح ف ي الله تعالى و ب ا ر ك في عمره وعلمه حضور شيخنا الوالد حسن عبد الراب البنه حفظ الله تعالى في هذا اليوم يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني للعام الخامس والثلاثين بعد الأربع من ألف من الهجرة بناء على طلب حفظ الله نلقي هذه الكلمة على إخواننا ونسأل الله عز وجل أن مباركة في الجميع بعد عز بناء شيخنا إخواننا يبارك من من في أن حفظ هذه وأن ن ت ب الحق وإياكم ع ى ان هذه ا ل ك ل م ة و ا ل م و ع ظ ة التي استمعنا اليها ا ل آ ن من شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب حفظ الله تعالى إنما هي نابعة من تجارب هي س ن و ن الان في ا ل ا م ا ل ا ب ع عشر ب ع الالفين ا كمسلمين نحن ن ح ا ل ح ن نحن نحن نحن نحن د ا ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ل ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ع نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ن نحن نحن نحن ن نحن في الاصل ان نتعامل بالتاريخ الهجري ل ما ولكن ماء وارك ل ل ه في ماء و المسلمين بعدما يعني وقعوا تحت اصر النظم الكافره يعني صار صارت ا ل ع ا د ة عند ك ث ي ر منهم بخلاف هذه ا ل د و ل ة السعوديه م ب ا الدولة ا ر ك ة ل تسجيل ا ل أ ش ي ا ء بالتاريخ الميلادي للاسف وهذا ليس من ا ل ا ر ي س ل ا ي الشاهد كما ان الشيخ ة حفظ الله تعالى أن كاد أ ن يبلغ التسعين كما حدثنا حفظ الله قبل هذا انه ل ل قبل ه هذا أ ب د أ في طريق العلمي طريق طلب العلم و ا ل د ع و ة في سن الخامسه عشر <تس> <تس> سن ا ع ش رحله العشرين بلغت السبعين عاما ويزيد في طلب العلم و ا ل د ع و ة الى الله عز وجل والشيخ مر خلال هذه السنوات الطوال ب ع د ة أ ج ي ا ل و ب ع د ة محن وفتن يعني تكاد أ ن تعصف بالقلوب لولا ان ثبتها الله ولولا ان ثبتناك أن من شيء قليلا ف... يثبت الله أمنوا في حياة ل د وفي الآخرة فهذه الآخرة ر الكرامات ا خلاف ما م من أعظم ة على قد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 د و ن أن يتأثر أو أن يتزعزع بهذه ا ل ف ت ن و الله م ح ن و ا ل هذه كرامة من أ عز ظ م الكرامات وجل أ ن يبارك في عمر الشيخ و أ ن يثبته على هذا إ ل ى الممات وان يختم له بالحسنى وان يبارك في عمله وعلمه فنقول هذا من باب ا ل م و ع ظ ة والتذكره و أ ن الثبات من الله ه س ب ح ا ن ولذلك كان أ ك ث ر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ي ا م قلب القلوب ثبت قلبي على دينك وكان من د ع ا ئ ه أ ي ض ا الذي علمه ل أ ص ح ا ب ه اللهم ن يسالك أ الثبات في ا ل أ م ر و ا ل ع ز ي م ة على الرشد فالثبات ن ع م ة ع ظ ي م ة والثبات له أ س ب ا ب والثبات على الحق له أ س ب ا ب يجب أ ن يسلك ه العبد ا حتى ينال هذه ا ل ن ع م ة من الله عز وجل ومن أسباب. ومن أ ه م أ س ب ا ب و من أ ه م هذه ا ل أ س ب ا ب ش ي خ و ن أن يبارك الله في ه ن ذ ك ر هذه ا ل أ س ب ا ب و من أ ه م هذه ا ل أ س ب ا ب أ ن ت ل ز م أ ه ل الحق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 في التحذير من م ج ا ل س ة و م ج ا د ل ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والشبهات يدرك ا ه م ي ة هذا ا ل أ م ر عندهم إ ن ه م ما قالوا هذه الكلمات التي ق ا ل و ا عبثا إ ن م ا قالوها كي تكون نبراسا يسير عليه من ي أ ت ي بعدهم من نعمة أن ينال أجل الثبات على الحق فلما قال ق قال ا لا ب عباس ن عنه الله لا رضي تجالسوا أ ه ل ا ل أ ه و ا ء ف إ ن مجالسه م ر ي ض ة للقلوب لم يقل هذا عبثا ولما قال لما محمد بن سيرين لما وقعت ا ل ف ت ن ة في زمانه قال سموا لنا رجالكم فمن كان من أ ه ل ا ل س ن ة قبل حديثه ومن كان من أ ه ل ا ل ب د ع ة ترك هذا في أ و ل ا ل أ م ر لما وقعت ا ل ف ت ن ة في أ و ل ا ل أ م ر فكيف بزماننا والذي ت ل ه م ت فيه الفتن من كل حدب وصوب وصار لكل داعي من أ د ع ي ا ء أ ه ل الاهواء منبر بل منابر يدعو من خلالها إ ل ى هواه وبدعته فترك ترك اهل الاهواء وترك مجادلاتهم ومخاصمتهم ومجالستهم هذا من أ ع ظ م أ س ب ا ب الثبات مع لزوم اهل الحق وعلى ر أ س ه م العلماء ولذلك نقل ا ل إ م ا م البغوي رحمه الله تعالى في ك ت اتفاق ب شرح السنة ا السلف على وجوب م ج ا ن ب ة أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والبدع وعلى وجوب بغضهم وقهرهم وكذلك أبو وثمان الصابوني كتابه نقل الإمام ابو إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف واصحاب الحديث اتفاق السلف عقيدة اتفاق وأصحاب رحمه في على قهر أ ه ل البدع و إ ذ ل ا ل ه م و إ ق ص ا ئ ه م و إ ب ع ا د ه م ومجانبتهم وترك م ج ا ل س هذا م ه باتفاق السلف فهذه ا ل م س أ ل ة من أ ه م أ س ب ا ب الثبات ل أ ن العبد قلبه ضعيف إلا والله القلوب كلمة ظال الله ما شيخنا ثبت وهذه ضعيفة ففي أ ن ه كان يقول دائما أ ن ا أ خ ا ف على نفسي إ ذ ا جاءه واحد يجادله ويعرض لبعض الشبهات يتركه يقوله أ ن ا أ خ ا ف على نفسي وهذا ما كان يفعله السلف من قبل كان يأتي صاحب الهوى إلى إمام من أمة السلف يأتي إلى الحسن البصري من من السيرين يأتي يأتي يأتي يأتي أئمة إلى إلى إلى مقمد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 أيوب السختياني جاء رجل من أهل ا ل أ و ايوب كما م هذا ا ا أخرج ر ل د في السنة عم سلم من أبي مطيع أنه عم ا ل س خ ت ي ا ن ي من أهل أ ل ا و ا ي ق و ل له يا أ ب ا بكر إ ذ ن لي ب ك ل م ة فولى ايوب بعيدا عنه و يشير ب إ ص ب ع ه يقول ولا بنصف ك ل م ة ولا بنصف كلمة بنصف يخافون على أ ن ف س ه م على ل ق وهم ب وهم ا ئ م ة فكيف بنا نحن ونحن يعني الله عز وجل أ ع ل م بضعفنا ف لذلك يعني نحن لفتنتك تضل بما تشاء وتعزيما تشاء أ ن ت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير نعجب م ن شباب ما زالوا ف ي بداية ا ل ط ر ي ق بل يعني ي أضعف من ما ك و ن و إ ذ ب ه ي ص د ر ن ف س ه ل م ج ا د ل ة أصحاب ا ل ش ب ه ا ت ف ي ا ل إ ن ت ر ن ت و ف ي ا ل م س ا ج د و ف ي ا ل ج ا م ع ا ت و ي ع ت ب ر ن ف س ه ك أ ن ه ك و ه ا ك م ي ك و ا ك م يكون ه يكون ه ا ك هناك هناك و ن ا ك يكون ه يكون ه ا ي و ه ا ي ك و ي ك ن ه ا ي و ن ه ا و ه من ك و من ي ك ن ه ن ي ك ن ه ن م ي ك ا ك من ي هناك ن يكون ه ن يكون ه ن ا هناك م ا ك من ي ك ن ا ك من ي ك ي ا م إ ل ا و ت ج د ه م ف ي ص ف و ف أ ه ل ا ل أ ه و ا ء و ا ل ش ب ه ا ت بسبب و ن ه ن عدم الثبات بسبب أنهم لم م الثبات ل بسبب ت ي ز وراينا ا ه ل ل س ف ف هذا الباب و ر أ ي من ه و ل ا الكثير ونعرف منهم الكثير يعني حالات و ا ق ع ي ة لا نقول هذا من ناحيه ة النظرية فقط النظريه به بعض كثيرا من إخواني ا من ذ ي كانوا معنا ثم تركونا معنا هذا الأمر أنهم ثم لم بسبب ي ح ف على قلوبهم لم يلزموا غ ز الغلماء و ز ا ل ل س ف في ترك مجادلة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 ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء تاويله فقال صلى الله عليه وسلم اولئك الذين سمى الله ف ا ح ض ر و ه م هذا تحذير النبي صلى الله عليه وسلم حضر حق منهم فهذا سبب من أهم فهذا أسباب الثبات سبب على حق م ن أ س ب ا ب الثبات على الحق كذلك أ ن تلزم ما ينفعك, على ما ينفعك. كما و ص ب هذا النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما على ينفعك ولا تعجز إياك والعجز وإياك、والكسل. فعليك أن تحرص على ما ينفعك في دينك وفي دنياك والعجز والكسل ما على أن تحرص ف إ ذ ا حرصت على هذا حرصت على وقتك وكما كا ومن آ خ ر الكلمه التي ا سمعناها ت من شيخنا ر ب ي ع بن هادي حفظ الله في, في بيته منذ أ ي ا م لما كنا معه وجاء بعض الطلبه والشباب و ص ي كثيرا م اوصيكم الوقت وأوصيكم بلزوم ولزوم اوصيكم من كما أمرون الوقت الكتاب والسنة ولزوم هدي هدي السلف هذا الذي أوصيكم به ولكني والله احرص على وقتي فإن الوقت والعصر قال الشيخ والعصر الإنسان الذي إلا الذين ستتواصل بلاك الشيخنا بيضاء ولكني على عليك على الله و وقته و وقتك ستتحفظ يخص هدي ربيحة به ذهب فإن إن أن تحفظ وبارك ما يكرر علينا هذا لكن اذكر فهكذا العالم و ط ا ل ب ا يحافظ على وقته لا يضيع هباء م ن ص و ر ا يجد يجلس الطوال في القيل والقال وفي أمور لا تنبع ولا في ديني ولا في دنيا قيمة يعني يعرف عنده قدره البعض الساعات الطوال والقال لا ولا ولا هكذا الوقت لا قيمة له عنده. كأن عمره هذا يعني ما لا له تنبع عمره أمور كأن كأن إ ن وقتك هذا وعمرك إ ن أ ض ع ت وقتك أ ض ع ت عمرك اباء منثورا وتكون من أ ه ل الحصر يوم القيامه ة الذين يغبنون ذ ولهذا ا التغاب النبي صلى الله لما قال نعمتان مغبون فيما كثير من الناس الصحة والفراغ يوم عليه كثير وسلم مغبون من صلى صدق أ خ ر ج ه ذ البخاري ا و مسلم ا ل حديث ابن عباس رضي الله عنهما واستفتح البخاري كتابه الرقاق به ن ل ص ح ح ي أ و ل حديث في كتاب الرقاق、آه. الذين يعني يقولون ع ن ي ي نحن نريد أ ن نرقق قلوبنا و أ نستمع ن الى المواعظ هذه موعظه ا من أ ع ظ م المواعظ د استفتح البخاري كتاب الرقاق به نعمتان مغبون فيما كثير من الناس ا ل ص ح ة والفراغ فعليك أ ن تحرص على وقتك و أ ن تلزم ما ينفعك ب الدين والدنيا واياك إ ي ك و إ و أ ه ل ا ل آ ر ا ء والقيل والقال ارايت ارايت ارايت ر أ ي ت ر أ ي ت و ض ي ع وقتك ولما جاء رجل هولئي من ابن عمر جاء ابن فقال لو اجعل ا ر أ ي ت عند ذاك الكوكب كذا كان السلف ف ي ع ر ولذلك ن قدر ا ح ق و ل من اراد ا ل ن ج ا ة من هذه الفتن وان يثبت على الحق عليه ان يعرف قيمه ة ذ ا الحق ونعرف ي ق ي م ة ا ل ن ع م ة التي هو فيها فكون الله عز وجل هداك إ ل ى هذا المنهج ورزقك ب م ج ا ل س ة أ م ث ا ل ه ؤ ل العلماء ء ا في م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه الله هذه نعمة أن النعمة أن من الربانيين المدينة عظيمة عليك عز زعلك العلماء بيئة صالحة من العلماء ها؟ في هذه المدينة الطيبة في في لا إلى كل وجل تساق تقدر وسط أحد م د ي ن ة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ عبايد الشيخ محمد هادي الشيخ محمد عبدالعب العقيل الشيخ عبدالله البخاري ها ا ل محمد محمد أ فاذا ض ل العلماء عليك تلزم من غرزهم قيمة أن وأن تعرف ه ه لم ن ع ة أن الله ليغير مقامل ح تشكر ى يبقى يغيروا ما أنفسهم لم فإذا ها ت هذه ا ل ن ع م ة تزول عنك إ ن م ب ا يحتاج الى ا ل ش ك ر ي ويعرف الى ا ل ن ك ر ي ويعرف ا ل الى ش ك ر السكري و ب ا ل ع ر ف الى ا ل ش ك ر ا ع ل ي ك بالشكر ع ل ى هذه الى ن ع م ة ا ل و م لك و... وما كنت أ ح ب أ ن أ ت ح د ث بين يدي مشايخنا ا ل ا ف ض ل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر حسن وقدر الشيخ محمد بن والأولى الشيخنا الشيخ عبدالعقيل الأولى يتكلموا الشيخنا ولكني تكلمت على طلب الله حسن بن بأن محمد حافظ وقدر تعالى ويعني... <تصفيق>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 شخصيا كنت اعلم انني سمعتم كثيرا من هذا الموضوع رحب اهلا ل ش كان ج و سهلا ل انا الشيخ زايد ارحب الشيخ كان الشيخ جالسا ي لا ل لا ه ل ل هو ذهب اخبر ن شاء الله والس ه شيخ ن ا زيد حسن لعله لا يستطيع انت يصر لي يستطيع ع يصر انت فان ب ما انتهي أمورنا ل م د ي لعلي ي ن ة ل بعض أذهب أ ا ا م إن يعني شاء الله تصويرها ذ ه ب شاب طيران س ا ة السيارة في المدينه س ي ا ولكنها ا ل نتغدل جليل ب ل تتم ي ث ب تصويرها ا ل ل و ي من اجل هو ر ا ل و ر ي د ا مسلم لكن لم يثبت في الكتاب ولا في ا ل س ن ة نحن ن ح ا نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن ن ا ل نحن نحن نحن نحن ل ح ن ن ي ن نحن نحن نحن ل ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ج ن ت ت ح د ن ا ل ن في ا ل م ن ا ل ا ل ا ل ل م